اشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي ان لا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدننا وزكا وكان تقيا وبر ربي والديه ولم يكن جبارا عصيا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 رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله الله يَتَلْلِ النَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَتَبَذَّتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني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 قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فرييا يا أختها رون ما كان أبوك وما إلي Pallon keifen, okei, liimun, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, okei, Ketävä ja jäläninäbiä ja jäläninämbarkan, aina kun olin ja olin salattu ja sekä, mitä olin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 Subhanahu illa qadha ama fa innama yaqool lahukun fa yakkun wa innallaha Rabbi wa Rabbi kum مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا مما شهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلته وهم لا يؤمنون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 Päättäydyin, että sain sen, että sain sen, että sain sen. Sain sen, että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 ك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي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 بِشَقِيَّ فَلَمَّا عَتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيٍّ وَأَزْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن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 INNAHU KANA SADIQAN WA'DA WA KANA RASULAN NABIIYAN WA KANA AHLAHU BIS SALATI WA ZAKATI WA KANA 'INDA RABBIHI MARDIIYAN WA FIL KITABI DRIS INNAHU كان صديقا للنبي ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين من ذرية آدم ومن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 خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولا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 ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ alana مِنْ كُلِّ miin, kulli, sira عَلَى miin, ai, uuhum, aa, dhurra, la, uuhum, miin, miin, miin, miin, كان على ربك حتماً مَقْضِيَّة ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أيُّ الفريقين خير؟ أيُّ الفريقين خيم مطامون وأحسن نديا؟ وكم أهلَكنا قبلهم من قرن؟ هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدى حتى سَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْرِ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 إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم نما ورد لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا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 تخذ ولدان إن كل من في السماوات والأرض إلا إلا آت الرحمان عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتين وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ مُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ Litu بِهِ Mutta niin, että hän ei ole yhtä kuin minä. Mutta niin, että hän ei ole yhtä kuin minä.